Bismillahi l Ya ay yehan Nabi, oda tıllıktımın nisa, afa tıllıq onun lıgdeti n ve لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه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 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِالْمَحِيضِ بِنِسَائِكُمْ إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحض وأولاة لحمى لأجلهن أن يضعن حملهن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 Askinohun, neden nerede sakin tümünüzdedik? Ve, la tuzarun, neleri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 فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ اللَّهُ إليكم ذِكْرًا عَلَيْكُمْ اللهم مبيّنات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور